وجه حلو جسم حلو طول و ك ت و ب وشعر من المفرات إ ل ى الخصر ضاع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 b y、hey.